فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. فيفق الواقع معناه شيء يا بو تجيب إيه ما دو وترد إيه وفق الواقع يعني. انسان لواقعي جيان تبغاد لواقعي جيان تبغاد بزانين اما ظروف الأمر ما نحن كاري زليلي مسلمانان هو كاري سرقوتني مسلمانان سبب تفرقت شي لنا مسلمان سبب لاوازي براتي شي لنا مسلمان سبب كمباراني شي سبب زليلي شي يعني لواقع تبغاد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 وزانج من چاره سر توبه کردنه گرانه و بولای اخوات تقوی اخوايه ايماني چراست درستا خوای گوره برکت ما مسر داداش کواته چه له واقع حاليه فقهي واقعيه يا او يك فقهي شرعي هبي فقهي ديني هبي فقهي كتابو سنيه هبي بلم بوچي با اهل سنت بسلفي كان دلنا و انا فقهي واقعياني بوچي برکم چك دنگوباز نکن بزنin کام لعیبه دگولی کردو، کام ممثله جایزه وار کردو، لدعوباز ده چیو طریق ل فرانسه چی رویداو ل روسیا چی و او در سالهای که ذکریت زوری چی هر زوری دروا خماني پیو مشغول نکن و یاتیکه من لم تزودی بیانی هموی خبر کاندیت برداشت او چیم داومن کادی خم بو بوکجم بر دوام دی کاک جریدې امرت خویند او فلان مجله اشتویند او فلان گوواره اشتویند او سری فلانه اشتویند چې دې به فقې واقع معنا بي كات زور له ګرینټرو مبارک تر من بو بدرود نه سي فلان چینو سي او فلان چی بلاو کړ ده فلان جریدې چې گوته هر کس به عقلی خوې بهشتګ منو سي من دبي اگام له فقې واقعا اوا جهل به واقع جهل به واقع بلا كار کواتا بو چی دوانرتي واقع بو چونکا او اندخو من مشغول ماكن بچيو با درو درسه سيد لجمنان ديني خو او درو درسه کساني فاس خو من مشغول دكين بكلامي خو او پیغمبر علي صلي الله عليه وسلم چونکه عقلو تيغيشتن لدين لو فاعل ودا ابراهيم براستي کس يك علمي هبي کتابو سنه او فقيه هبي او دزان الدردي ملت چيه دردي خزانه كان چيه بلا مصيبته كان لچو دي او چاله سري اما كتب اجاب ابراكه وذا زاني توا كاكه مشكله او امته اوياك مش صيبتي ام ولاتي ما مسؤوله بدين وازك أو لا حل, دبيتو مشاكل مع حل دبيتو كان أو الدنيا بخوات ام ام باتشاي كده ليش علما بخوات لودان اندرا وبهوي ظلمي إما ونبي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ظلمي من تويا كسي شيء ظالم دب يتسرك خرابي إما كسي شيء خراب كار دب يتسرك ده خلق كابو خوي برا أوي خلق أوي قذورة خوي برد قار ظلم لهجم اللي تجناك برا بويا اما صيكة كسانة كده دور لما نهجي على السنة ولا فقه واقع وفق واقع فقواقع كشيء دائما خريج يقرأ النور الجريدة والمجلة و أنا بروض على السبعين عجمن الكتاب بقى إخوانه حدث من عليه الصلاة والسلام نخير لنا نور الشباب الله نور التنهاة شيء تداهر أو دليت أما شجاري شيء أبوك سانيك ناقر علم هيا نوزميز أنا يعني سنة فرماني خواهي وردكات وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطو منهم كبتوية السرفراز ببهالا دانا انسان إنسان بقرر تولي أهل علم ومشاوره أوامك وإستخاذه أوامك آية بلقي فيديو بشاهد ورد جيره فيديو برزاكانهم دروز دكرت دسكاري دكرت تقول اشتبون منا استوقسان من ديك كسيك دتواني بيت لكن لماذا يجب ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك يعني يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان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 انساني دولمندو برسياري ليدا كر درس دولمندا كيلا شويت بيداكولاتي شي التصرف كان ايو تو كرني قجو ريش دروسته من كان له شعر فليخدمه هي. هي با بي عمرخ علي صلي الله عليه وسلم فرمهر كزي كقشي هي الريش هي باخدمتي بكا في امان يشتهي بمخالفه السنه ان شاء الله والله اعلم فرمایه گلبو معلوم کئته أو, دن او خلافه له بین زننده اله سر اعتکاف کردن له مو مزگوت یک دا درست یانه رابه زکان هم صالح لرمضان دا او دند نه درس د بیتو او خلافه دتو اراو من ك علماء أجل لا أئمّي أهلي سنة زاكد وحسابكم هل لو سرد مدى؟ شيخ فوزة شيخ لحيدا شيخ ربيع شيخ ابن باس شيخ ابن عثيمين رحمة اخويا وريال البيت أوه من علم بيبي أو أنا أو أمثالي أو أنا علماء مملكتهم يبجايزي دزان الاعتكاف لا كده لا هموم زقوت يجي بيت من لولا ولا ما لاش غلباني فرميتي النابه كوتا النابه ابراهيم الدين الدين في زول فراوالترا الكتابو كلايدا كيدلن ولا او كسيد الله من شافعي مذهب الشافعي كتو ايتي نابه امجدال إي النابه هر شاف في اجوابه لكن رمضان داوي تيجيش ابراهيم خو كسيك متعصب نبيل بلا مساله اجتهاديه خوا جرد فرمي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد نابه لشواني رمضان دا ك حلاله بجيت لا يخزانه، بلى ما أجايو مرتاكل من لما كان، بودنيه بهوي اعتكافه وبجيت لا يخزانه في المساجد يعني يوم آتى بس بوصي مزجوتها مس توا، مسجد الحرام، مسجد النبي، مسجد الأقصى، مساجد عامة بلا ذكرنا، أما لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاث، يعني جيه من دلهم ولا هم أن بودينم لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني جيه لا إيمان لمن لا أمانة له. اما ان يكون هذا كافر اما ان يكون هذا المكان اما ها يكون هذا المكان اما ان يكون هذا المكان اما ان يكون هذا كافر وهرنيتي لا اعتكاف في المكان اما في يكون الثلاث يعني اما ان كامل وتواو لمس الحرام به وكواني أما بلي هرنيا نية،, نية. توات تهارنا في استثناء لقرآن وحديث ده هاتوا يكسر ونفي أصل كيكي أو من اللي ده بيتكفير كي، ده برا. نوالا لا إيمان لمن لا إمانة لا أو أبو إيمان كامل قيد جبوده، ده لين دليل رجديني، ديني برا؟ اعتكاف اعتكاف كامل وتواوب الرأجر وأنتم عاكفون في المساجد نص القرآنا جاء ما أهل سنة أو هم عالم قولانا بجائزة تزانا تبعوا مشكلة لأسر دروسكي وتشويش خيطنا مسلمانا و لفا يسبوك نسرة ونابت ومتشي ومخالفة سنة خذ ميك وطواق وطايفة بنا أو هم علماء هم جاهلا هم ونفاما تقول الحمد لله لما على كاني خواج من منيتوا تعارفك ذكاء وبراءك إلا <سؤال> فلان والشارهات وإيلافلان شاراتوا تعارف لبيني الزيادة إيمانا قرآن دخوينه خوي حبس كرتوا لما رج عبادك قولي نصي قرآني فيها قولي علماء فيها هرهم يضار بي سفر كذي مخالفته خلا تبراء خراب أي رد وايش دي فلان بس خوا خير نسوي هيك قلنا إيش اللي اناقري. بس هو بعكسه وأوي كردي وضربي بصر دابني والله قمرية والله بدعي والله أنا زامشي أما خلاص أبراج لو تربين تربين لو عاقل تربين لو فراوان تربي كين وقت تفرق دروز لا خ لا في مسائل مسائل مثلا كواسعة وفراوان وتو بلاه وفصلنا الله خير رئيس دبلوم بركشة بقدر راي علماء بدتستوا ويش هذه علماء بدتستوا يو نج تنها خود حساب فالحمد لله وصلى الله وسلمه والصلاة كنتم لا تعلمون